وَمَن يُشَاقِفِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهِمَا تَوَلَّا وَنُصْلُهِ جَهَنَّمَ وَلَهِمَا تَوَلَّا وَنُصْلُهِ جَهَنَّمَ وَسَأَلْ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 ولأ ظلّنهم ولأ من ينهم ولأ غنّهم فليبتّقن آذن الأنعام ولأ مرّنهم فليضيّن خلق الله ومن يتخيّل الشيطان وليا 114. وقد خفر خسرانا مبينا 115. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 116. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا